وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إلا, إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفسلكه ينابيع، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه؟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 فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها, متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضِل لِلَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ مُضِل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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَانِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ لَفَتَدُوَبَهُ مِن سُوءِ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيَئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ سَنَضُرُّ <الإنسان> دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 من قبل أي يأتيكم العذاب بعثت وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فرطت في جن بالله وإن وإن كنت لمن الساخرين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 انفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرًا حتى, حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ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 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء تا اِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ